بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آل وصحفهم وعلى هم بعد يقول الإمام الزبيد رحمه الله تعالى تحت ترجمة البخاري باب الاستعفاف عن المسألة عن أبي سعيد الخذر رضي الله عنه أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم ثم سألوه فأعطاهم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 فاللهم أهدنا إليك صراطاً مستقيمة أما بعد فهذا الباب باب الاستعفاف عن المسألة وباب عقده الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح لبيان أهمية الاستعفاف الاستعفاف عن المسألة وذلك بأن يكف الإنسان نفسه وأن يمنعها من سؤال الناس أعطوه أو منعوه أورد رحمه الله جملة من الأحاديث بدأها بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم سألوه فأعطاهم ثم سألوه فأعطاهم أي ثلاث مرات تكرر سؤالهم للنبي صلى الله عليه وسلم وفي كل مرة يعطيهم عليهم يعطيهم عليه صلوات الله وسلامه قال حتى نفد ما عنده ومعنا نفد أي لم يبقى منه شيء نفد ما عنده أي لم يبقى شيء مما عند. النبي عليه الصلاة والسلام فقال صلى الله عليه وسلم ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم ما هنا موصولة بمعنى الذي ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم أي الذي يكون عندي من الخير لا أمنعكم إياه لا أدخره عنكم أي لا عنكم ولا أمنعكم إياه بل أعطيكم وهم ثلاث مرات يأتون النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه في كل مرة يعطيهم حتى إنه نفد ما عند النبي, النبي عليه الصلاة والسلام قال ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم ومن يستأفف يعفه الله ومن يستغني يغنه الله ومن يتصبر يصبره الله وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر لاحظ أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطاهم لحاجتهم بل إنه ثلاث مرات يأتونه ويعطيهم حتى نفد ما عنده صلوات الله وسلامه عليه وأخبرهم أنه لو كان عنده أيضا لا أعطاهم بقوله صلى الله عليه وسلم ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم أي سأعطيكم منه فأعطاهم عليه الصلاة والسلام لحاجتهم وأرشدهم إلى الأفضل أعطاهم لحاجتهم وأرشدهم إلى الأفضل وهو ترك السؤال والاستعفاف عن السؤال بقوله ومن يستعفف يعفره الله ومن يستغني يغنه الله ومن يتصدر يصبر الله فاعطاهم لحاجتهم وفي الوقت نفسه ارشدهم عليه الصلاة والسلام الى الافضل وهو ترك السؤال والاستعفاف ومنع النفس من, من ذلك والاستغناء عن ما في ايدي الناس قوله ومن يستعفف يعفه الله من يستعفف ان يعمل على عفاف نفسه وكفها ومنعها من سؤال الناس وطلبهم والحاجة اليهم فان الله سبحانه وتعالى يعفه وهذا ما على قاعدة الشريعة ان الجزاء من جنس العمل وكل ما ذكر من هذا القبيل من يستأفف يعفه الله أي من يعمل على عفاف نفسه وإعفاف نفسه بمنعها من سؤال الناس وعدم الطلب منهم فإن الله سبحانه وتعالى يعفه ويرزقه العفاف ومن يستغني يغنه الله يستغني أي عما في أيدي الناس وعن سؤالهم وعن الطلب منهم يغنه الله أي يتكرم عليه سبحانه وتعالى ويمن عليه من واسع فضله ومن يستغني يغنه الله ومن يتصبر يصبره الله من يتصبر أي يعالج نفسه للتحلي لأن تتحلى بالصبر يعالج نفسه بمجاهدتها لأن التصبر يدل على تفاعل في العبد بتحلية نفسه بهذا الخلق الفاضل وأطرها عليه وإنزامها به وإن كانت النفس تميل إلى الرعونة وإلى الفضاضة والشدة فإذا تصبر صبره الله أي عليه بالصبر وفي قوله يعفه الله يغنه الله يصبره الله إلى غير ذلك دليل أن الأمر كله بيد الله وأن العبد مطلوب منه المجاهدة لنفسه المجاهدة لنفسه وهذه حقيقة التوكل قائمة على مجاهدة النفس ببذل الأسباب الصحيحة المشروعة والتوكل على الله والاعتماد عليه وتفويض الأمر إليه سبحانه وتعالى فالذي يريد أن يكون صبورا عليه أن يتصبر أي يجاهد نفسه يعالجها على التحلي بالصبر وفي الوقت نفسه يلجأ إلى الله لأنه قال يصبره الله أي أن الأمر بيده فيلجأ إلى الله سبحانه وتعالى أن يمن عليه بالتحلي بهذا الخلق الفاضل وفي قوله من يتصبر يصبره الله رد على مفهوم خاطئ لدى بعض الناس حيث إن بعضهم يقول إن من طبع وجبلة مثلا عشيرة أو قومة أو منطقة الغضب السريع فإذا نهي عن الغضب وسرعة الانفعال وعدم الصبر قال هذا طبع فينا وأمر في أسرتنا أو قبيلتنا أو منطقتنا ولا يجاهد نفسه والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ومن يتصبر يصبره الله أي كانت قبيلة وأي كانت منطقة وأي كان أي كانت أسرته من يتصبر يصبره الله أن من عليه بالصبر فيكون متحليا به قال ومن يتصبر يصبره الله في جميع الجمل الثلاث تنبيه على أمرين عليهم قيام صلاح العبد وفلاحه في دنياه وأخرى وهما بذل الأسباب والاستعانة بالله بذل الأسباب في قوله يستعف يستغني يتصبر والتوكل على الله مستفاد من قوله يعفه الله يغنه الله يصبره الله قال وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر وهذا فيه أن هذا الخلق جماع الأخلاق أن هذا الخلق العظيم هو جماع الأخلاق والأداب ولهذا جاء في الحديث أن رجلا قال للنبي عليه الصلاة والسلام أوصني قال لا تغضب جاء في بعض رواة الحديث أن الرجل قال فتأملت فوجدت أن الغضب جماع الشر أن الغضب جماع الشر وإذا كان الغضب جماع الشر فإن الصبر والتصبر جماع الخير فإن الصبر والتصبر جماع الخير ولهذا جاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الشديد بالسرعة وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب وقوله ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر فيه أن الصبر عطاء واسع الصبر عطاء واسع يمنى الله سبحانه وتعالى به على من شاء من عباده وهذه الساعة المذكورة في هذا الحديث أوسع من الصبر هذه الساعة في هذا الخلق فيها التنبيه إلى أن الصبر خلق يحتاج إليه العبد في جميع أموره وجميع تقلباته وتعاملاته يحتاج إليه في باب الطاعات والعبادات والقربات فإن من لا صبر عنده كيف تداوم نفسه على الطاعة وتحافظ على العبادة ويحتاج إليه في مقام الابتعاد عن المنهيات والمحرمات ومن لا صبر عنده كيف يكف نفسه عن حرام ويمنعها من الآخام ويحتاج إليه أيضا في باب المصائب المؤلمة قال الله سبحانه وتعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه قال علق ما هو المؤمن تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم ومن لا صبر عنده كيف يكون شأنه عندما يصاب بالمصائب المؤلمة من تسخط وجزع وتشكي ربما لطم للخدود وشق للجيوب ودعوة دعوة الجاهلية فإذا الصبر عطاء واسع وعظيم جدا والعبد يحتاج إليه حاجة ماسة في تقلباته كلها ومن لا صبر عنده لا قدرة عندها على منع لنفسه عن المحرمات ولا أطر لها على العبادات والطاعات ولا أيضا حبس لها عن ما يسخط الله عندما يصاب بالأقضية والأقدار المؤلمة فالصبر عطاء عظيم وواسع كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر قال رحمه الله عن نبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خير له من أن يأتي رجلاً فيسأله أعطاه أو منعه ثم أورد هذا الحديث في الاستعفاف عن المسألة حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده والذي نفسي بيده بدأ هذا البيان بالقسم بالله سبحانه وتعالى قال والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خير له من أن يأتي رجلا فيسأله أعطاه أو منعه خير له من أن يأتي رجلا فيسأله أعطاه أو منعه قوله والذي نفسي بيده القسم هنا لتقوية هذا الأمر وبيان آمية والتأكيد عليه وإضم شأن الاستعفاف وأن يعمل العبد ولو كان عملا يسيرا فإن الله سبحانه وتعالى يبارك قال والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره ذكره لهذا النوع من الصنعه وهذا النوع من الاكتساب لأنه في مقدور كل أحد في مقدور كل أحد ولا يحتاج إلى رأس مال ولا يحتاج إلى عتاد كثير وإنما يخرج ببدنه إلى الصحراء ومعه حبل فيجمع ما تيسر من الحطب يحمله على ظهره ثم يبيعه فأرشد إلى ذلك عليه الصلاة والسلام ليسره لا لتحديد هذا النوع من العمل بل في كل مكان أو في كل زمان أو في كل منطقة ينظر إلى الأيسر للإنسان من العمل لكن هذا مثال لعمل يسير ولا يحتاج إلى رأس مال أحيانا بعض الناس إذا قل إعمل أو تاجر أو إلى آخر قال ما عندي رأس مال ليس عندي رأس مال هذا لا يحتاج رأس مال كثير من الأعمال المربحة ولو كانت ربحا يسيرا لا تحتاج من الإنسان رأسما وإنما تحتاج منه جهد بدني يسير ويحصل بإذن الله سبحانه وتعالى خيرا فإذا قوله لأن يأخذ أحدكم حبلة ليس فيه تحديد ليس من الضرورة أن يكون البدء بمثل هذا العمل وإنما تنبيه للإنسان أن يعمل بالمتيسر أن يعمل بالمتيسر من صنعه أو نحو ذلك من أعمال يسيرة لا تحتاج منه رأس مال وإنما تحتاج منه جهد بدني يكف به نفسه عن سؤال الناس قال خير الله. من ان يأتي رجلا قوله خير له ليست خير هنا افعل تفضيل لان ليس هناك مقارنة بين كون الانسان يعمل او يسأل الناس فليست هي افعل تفضيل وتأتي خير وحتى أيضا صيغة أفعل التي للتفضيل تأتي على غير بابها لا يراد بها التفضيل قال خير له من أن يأتي رجلا فيسأله لأن السؤال الناس مما لا خير به الذي ينبغي على الإنسان أن يمنع نفسه ويكفى عن السؤال ولا يحل السؤال إلا إذا اضطر إلى ذلك مثل ما سيأتي بيانه قال خير له من أن يأتي رجلا فيسأله أعطاه أو منعه الذي يحصل عندما يسأل الناس الآخرين أحد أمرين إما أن يعطيه وهذه العطية يترتب عليها في قول أعطاه يترتب عليها ذل السؤال أولا سؤال الناس وأيضا أمر آخر وهو ثقل المنة منة الناس عليه بالعطية هذا إذا أعطوه إذا أعطوه فإن هذا يترتب عليه ذل السؤال ويترتب عليه ثقل المنة وإن لم يعطوه منعوه من السؤال فهذا يترتب عليه ايضا امران ذل السؤال كما سبق والحرمان من هذا الذي اراده فان لم يعطى اصابه ذل السؤال واصاب ايضا الحرمان من الامر الذي سأله الناس نعم قال رحمه الله وفي رواية عن الزبير بن عوام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يأخذ لأن, لأن يأخذ أحدكم أحبله فيأتي بحزمة الحطب فيأتي بحزمة, بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يأتي الناس أعطوه أو منعوه قال وفي رواية إلى الحديث المتقدم عن الزبير بن العوام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يأخذ أحدكم أحبوله أحبوله جمع حبل أحبوله فيأتي بحزمة الحطب على ظهره يأخذ أحبوله أن يذهب إلى الصحراء البراري حيث توجد الأشجار فيجمع الحطب المتناثر هنا وهناك و على ظهره ويبيعه لمن يحتاجه من الناس قال فيا الله به وجهه يكف اي يمنع يكف وجهه اي يمنع وجهه اي من ان يريق ماء وجهه عند الناس بسؤالهم وعرض حاجته عليهم اعطوه او منعوه فيكف الله بها وجه خير له من ان يسال الناس اعطوه او منعوه لاحظ هنا قوله يكف الله بها وجه مترتبه على بذل السبب من العبد لحمل الاحبل ولتيام بالحطب يحمله على ظهره بذل السبب وهذا فيه ان الله سبحانه وتعالى في عون العبد الذي سعى ولو بالأسباب اليسيرة التي يكف بها وجهة عن سؤال الناس فالله في عونه في فيكف الله بها قال فيكف الله بها وجه. خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه نعم قال رحمه الله عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني ثم سالته فاعطاني ثم سالته فاعطاني ثم قال يا حكيم ان هذا المال خضره حلوه فمن اخذه بسخاء فمن اخذه بسخاوه نفس بورك له فيه ومن اخذه باشراف نفس لم يبارك له فيه وكانك الذي يأكل وكانك الذي ياكل ولا يشبع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 فأبى أن يقبل منه شيئا فقال عمر رضي الله عنه إني أشهدكم يا معشر المسلمين على حكيم أني أعرض عليه حقه من هذا الفي فيأبى أن يأخذه فلم, فلم يزرى فلم, فلم يرزى حكيم أحدا من الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توفي قال عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم سألته فأعطاني هذه ثلاث مرات تكررت فيها مسألته للنبي عليه الصلاة والسلام وفي كل مرة يعطيه ثم نبهه النبي عليه الصلاة والسلام على الأفضل والأخير له فقال صلوات الله والسلام عليه إن هذا المال خضرة حلوة إن هذا المال خضرة حلوة قول إن هذا المال أي في ميل القلوب إليه وحرصها عليه ورغبتها في جمعه وتحصيله بهذا الشأن حلوة خضرة وتحبون المال حبا جمع فالمال هذا شأنه من حيث ميل القلوب إليه وحرصه على جمعه ورغبتها في التكاثر فيه شأن المال أنه حلوة خضرة لاحظ أنه قال إن هذا المال خضرة حلوة ولم يقل خضر حلو وخضرة حلوة خبر لقول إن هذا المال لماذا؟ لأن المال يجمع معاني كثيرة فقول إن هذا المال أي بأنواعي بأنواعه المختلفة من ذهب أو فضة أو خيل أو زراعة أو غير ذلك ان هذا المال خضرة حلوة وذكره لهتين اللفظتين خضرة حلوة تنبيه على شأن المال من حيث المنظر ومن حيث الطعم من حيث المنظر في قوله خضرة ومن حيث الطعم في قول حلوة فمن حيث الطعم له منظر جميل ومن حيث الطعم أيضا له طعم حلو لو لم يكن فيه إلا واحدة منهما لكان كافيا في ميل النفس ليه فكيف إذا اجتمعت فكيف إذا اجتمعت الخضرة وخضرة وحلاوة طعم ومنظر إن هذا المال خضرة حلوة فمن أخذه هذا وما بعد تنبيه لحال الناس مع هذا المال الذي هذا صفته وأنهم على قسمين أشار إلى القسم الأول بقوله فمن أخذه بسخاوة نفس برك له فيه أخذه بسخاوة نفس أي من غير حرص واندفاع وشد الطمع من أخذه بسخاوة نفس. بورك له فيه أي بارك الله سبحانه وتعالى له في ماله ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه أخذه بإشراف نفس أي تطلع من نفسه لهذا المال وحرص نفسه عليه ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه وكان كالذي يأكل ولا يشبعه لأن المال حتى وإن كثر يصبح منزوع البركة يصبح مالا منزوع البركة وهذا أمر يحسه الناس تجد بعضهم عنده قليل من المال ويشعر ببركة في ماله في قضام صالحه وحاجياته وما إلى ذلك وآخرين يكون عنده مال كثير ولا يحس به بركة ولا يجد بركة لهذا المال قال فمن وكان كالذي يأكل ولا يشبع قال واليد العليا خير من اليد السفلة واليد العليا خير من اليد السفلة واليد السفلة هي اليد الآخلة والعليا هي المعطية المنفقة وهذا فيه تنبيه على أن المسلم ينبغي أن يجاهد نفسه على أن تكون يده بهذه الصفة يدا معطية يدا معطية وليتحلى بالعطاء ولو كان عنده قليل فإن العطاء من القليل فيه فضل عظيم جدا النبي عليه الصلاة والسلام قال فيما صح عن سبق درهم مئة ألف درهم سبق درهم مئة درهم قالوا كيف ذلك يا رسول الله قال رجل عنده مال كثير فأخذ من عرض ماله مئة ألف وأخرجها ورجل عنده درهمان تصدق بأحدهم هذا الذي تصدق بأحد الدرهمين يعتبر قد تصدق بماذا بنصف ماله والآخر الذي عنده الملايين أو البلايين ويخرج منها مئة ألف ليست شيء بالنسبة للمال الكثير الذي عنده الذي عطاه الله إياه فدرهم سبق مئة ألف درهم فاليد المعطية خير من الآخذة ولو كان الذي يعطيه الإنسان قليلا وانظروا حال الصحابة فيما تقدم إذا حث النبي على الصدقة بعضهم يذهب إلى السوق ويعمل فيعطى أجرة عمله كفا من شعير أو من دقيق أو نحو فيذهب ويتصدق به لتكون يده معطية مع أنه ما عنده شيء وبعض الناس يعني عنده خير كثير ولا ينفق ولا ينفق وإذا أراد أن ينفق قبل أن ينفق يحسب كثيرا للمال الذي عنده وكيف أنه سينقص وماذا سيكون مالي إلى آخره ومر معنا في هذا المعنى أحاديث قال واليد العليا خير من اليد السفلاء هذه موعظة سمعها حكيم فوعاها رضي الله عنه أرضه موعظة سمعها فوعاها وانظر هذا القسم الصادق البار من هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه قال والذي بعثك بالحق والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا يمين بارة صادقة على اثر هذه الموعظة والموعظة نافعة والناس تحتاج إلى المواعظ تحتاج إلى من يعظهم من يربيهم بالسنن والآثار وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام فهذه الموعظة في كلمات قلائل وقعت موقعها في قلبه رضي الله عنه أرضاه فأقسم هذا القسم البار الصادق قال والله والذي بعدك بالحق لا أرزأ أحدا بعدك شيئا أرزأ أي أنقص لا أنقص أحدا شيئا من ماله ولا شيئا جاءت نكرة في هذا السياق تفيد العموم لا قليل ولا كثير لا أرزأ أحدا بعدك شيئا أي من ماله لا قليل ولا كثير حتى أفارق الدنيا أي حتى أموت سأبقى على هذه الحال حالف وأقسم بالله أنه لا ينقص أحدا من ماله شيئا لا يسأل أحدا المعنى معنى قول لا أرزأ أحدا لا أطلب من أحد ولا أسأل أحدا بعدك حتى أفارق الدنيا ومضى على هذه اليمين المرة ثابتا ثبته الله سبحانه وتعالى فكان أبو بكر يدعو حكيما إلى العطاء فيأبى أن يقبل منه فيأبى أن يقبل منه ثم إن عمر رضي الله عنه دعاه ليعطيه فأبى أن يقبل منه شيئا فقال عمر أشهدكم يا معشر المسلمين على حكيم أني أعرض عليه حقه من هذا الفي فيأبى أن يأخذه يقول شيخ الإسلام بن تيمية في هذا حجة على جواز الرد وعدم الأخذ جوازي الرد وعدم الأخذ حتى عن غير مسأله وعن غير إشراف نفس. لأن أعطي من الفيء من غير مسألة ومن غير إشراف نفس ورد العطاء فهذا فيه جواز ذلك خلافا لمن قال بوجوب الأخذ هنا حكيم رضي الله عنه رد هذا العطاء الذي هو من الفيء ولم يأخذه وأولا أقسم عند النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يأخذ شيئاً وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا القسم ولم يستثني منه شيئا وأبو بكر وعمر في خلافتهما أقراه ولم يلزمه إلزاما بل إن عمر اكتفى بأن أشهد الناس بأن حكيما ممتنع من الأخذ قال إني أشهدكم يا معشر المسلمين على حكيم أني أعرض عليه حقه من هذا الفيف يا أبا أن يأخذ قال فلم يرزأ حكيم أحدا من الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توفي حتى حكيم وتوفي رضي الله عنه لعشر سنوات من خلافة من إمارة معاوية رضي الله عنه لعشر سنوات من إمارة معاوية وما على هذه اليمين لا يأخذ من أحد شيئا نعم قال رحمه الله تعالى باب من قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة البخاري باب من أعطاه الله شيئا ويستفاد من هذا الحديث وله نظائر كثيرة سرعة استجابة الصحابة رضي الله عنهم وتأثرهم السريع بأسفل الموعظة وانتفاعهم بها الانتفاع العظيم نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة البخاري رحمه الله تعالى باب من أعطاه الله شيئا من غير مسألة ولا إشراف نفس عن عمر بن, عن عمر عن عمر بن الفطاب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول أعطه من هو أفقر إليه مني فقال خذه إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه وما لا فلا, تت فلا تتبعه نفسك قال باب من أعطاه الله شيئا من غير مسأله ولا اشتراك نفس من غير مسأله من غير أن يتقدم ليسأل ومن غير إشراف نفس أي من غير أن يوجد في نفس حرص على ذلك المال فله أن يأخذ له أن يأخذ أورد حديث عمر بن الخطاب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء يعطيني العطاء وهذا العطاء كان يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم بسبب أنه يرسل عمر عاملا على الصدقة يرسله عاملا على الصدقة ولهذا جاء في بعض روايات الحديث أن عمر رضي الله عنه أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر له بعمالة أي بشيء من المال للعمل الذي قام به في الذهاب لجمع الصدقة فقلت إنما عملت لله وأجري على الله يعني لم أذهب في هذا العمل إلا لله وأجري على الله يعني لا أريد مالا على ذلك فإذا قوله في هذا الحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطينا العطاء يوضحه رواية, يوضحه رواية أخرى في مسلم الحديث أن هذا العطاء مقابل العمل لأنه كان من عمال الصدقة الذين يذهبون لجمع أمال الزكاة فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم مقابل ذلك فقال إن مع مثل أجل الله وأجل على الله سبحانه وتعالى فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أعطه من هو فقال عمر للنبي عليه الصلاة والسلام أعطيه من هو أفقر إليه مني وقوله أفقر إليه هذا فيه أن الفقر يتفاوتون في. حجم الفقر الذي هم فيه ويدل أيضا أن يمكن أن يوصف بالفقر وعنده شيء يعني عنده شيء لكنه لا يكفي ولا يسد حاجة وحاجة أهله فليس الفقير من لا شيء عنده بل عنده ما لا يكفي عنده من المال ما لا يكفي ولا يسد حاجة وحاجة أهله وهذا مستفاد من قوله أفقر لأن لو كان الفقر كلهم لا شيء عندهم لم يقل أفقر التي تفيد التقضيل فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذه وجاء في رواية فتموله وتصدق به تموله أي اتخذ ما لم لك تستفيد من وتنتفع به وتصدق به أي على هو من هو محتاجه قال خذه إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف أي حريص وطامع ومتلهف ولا سائل أي لم تتقدم بسؤال ذلك المال فخذه وما لا فلا تتبعه نفسك وما لا أي ما لم يكن كذلك فلا تتبعه نفسك نام قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة البخاري رحمه الله تعالى باب من سأل, الناس من سأل الناس تكثر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم وقال وقال ان الشمس تدنو يوم القيامة حتى يبلغ العرق نصف الاذن فبينما هم كذلك استغاثوا بآدم ثم بموسى ثم بمحمد صلى الله عليه وسلم قال باب من سأل الناس تكثرا اي سؤال تكثر ليس سؤال حاجة سؤال تكثر اي يسأل الناس ليستكثر من المال لا لانه محتاج ليستكثر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 مزعة لحم ليس في وجهه مزعة لحم أي نتفة لحم ولا قطعة لحم أي يصبح وجهه عظاما لا لحم فيه يصبح وجهه عظاما لا لحم فيه ليس فيه مزعة لحم أي ليس فيه نتفة ولا قطعة من اللحم ولاحظ أن عقوبة هذا السائل كانت في وجهه لماذا؟ لأنه أذل وجهه بالسؤال عن غير حاجه وإنما للتكثر والعقوبة من جنس العمل وهذه قائدة ماضية في الثواب والعقاد الجزاء من جنس العمل فلما أذل وجهه بالسؤال تكثرا لا عن حاجة عوقب بهذه العقوبة في وجهه الذي أذله بالسؤال فيأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم قال وقال إن السمسة تجن يوم القيامة حتى يبلغ العرق نصف الأذن فبينما هم كذلك استغاثوا بآدم ثم بموسى ثم بمحمد صلى الله عليه وسلم معنى استغاثوا أي طلبوا من هؤلاء الأنبياء أن يشفع أن يشفعوا لهم عند الله بالبدء بالحساب كل نبي يذهبون إليه يعتذر إلى أن يحالوا على محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها فيخر ساجدا تحت عرش الرحمن فيحمده سبحانه بمحامد يعلمه الله إياه في ذلك الوقت ثم يقول الله له ارفع رأسك وسن تعطه واشفع تشفع قال إن الشمس تدنو يوم قيامة حتى يبلغ العرق نصف الأذن أي بعض الناس يلجمه العرق الجامن إذا كان العرق وصل إلى نصف أذنه معناه أن العرق الجمه الجامن أن الناس يتفاوتون في العرق بحسب الأعمال منهم من يكون إلى ركبتيه ومنهم إلى حقويه ومنهم من يلجمه العرق الجامن وقيل إن صلته بما سبق أن أذى الشمس على من لا في ما ما ما ما ليس في وجهه مزعة لحم أشد وأعظم نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة البخاري رحمه الله تعالى باب حد الغناء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرت والتمرتان ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن به فيتصدق, فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس قال باب حد الغنى حد الغنى وهذه الترجمة ليست بهذا اللفظ في الأصل فهذا فيه تصرفات الطابع الذي أثبت هذه التراجم وليست أيضا هذه التراجم كما سبق التنبيه من الزبيدي رحمه الله الزبيدي الذي صنعه في هذا المختصر هو تجريد الأحاديث الصحيحة من الأبواب ومن الأسانيد وأيضا تجريده من الآثار وغير ذلك وابقى الأحاديث المرفوعة مجردة فالأبواب ليست من صنيعة وإنما من صنيع من طبع الكتاب مع تصرف في مواضع مرة علينا عدد منها وهذه الترجمة معقودة لبيان حد الغناء في الأصل وكم الغناء أي المانع للرجل من السؤال كم الغناء المانع من السؤال أورد تحت هذه الترجمة حديث أبي مريرا رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمره والتمرتان هذا اذا كان يسر الناس عن حاجة فهو مسكين فهو مسكين فاذا النفي هنا نفي ل الكمال وليس لاصل المسكنه ويعد مسكينا لكن ليس المسكين من كانت هذه من كان هذا شأنه ترد اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان ولكن المسكين هذا في تنبيه على نوع من المساكين لا يفطل له كثير من المتصدقين وفيه تنبيه على أهمية تتبع مثل هؤلاء الذين قال الله عنهم في القرآن لا يسألون الناس للحافة قال ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن به فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس ولا يقوم فيسأل الناس أي كما قال الله سبحانه وتعالى لا يسألون الناس الحافا ونكتفي بهذا القدر ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طربة عين انه سميع الدعاء وهو اهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل وصلى الله وسلم وبارك وانعم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه اجمعين